أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عذباً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 وما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء, الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي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 <تكذبان> لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آمن <آه> ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبطري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام لكم هذه التلاوه من موقع tvquran.com